بوك 2 79 تسعتون وسبعون تسعة وسبعون شموت طואר 2 الصفات 2 الصفات 2 אני لוב�شت سملأ كخولה أرق ا لا ثوب أذرقات الب أاحمر ا لاس ثبا احمر اتسم يك انا أ ا لاس אני קונה תיק שחור. (צחוק) סא אשתרי, שנתת יד סעודא. אני קונה תיק חום. סא יד בוניה. אני קונה سشت شضاء سشتري شنت ييدضاء صاء مشة حتاج سييارة جديدة حتاج سيرة جديدة ان صخاء مخة اج لسيارة سرعة حتاج سييارة سرعة ان ص م ن حتاج لسيارة المريحة حتاج سييارة مري لما غغ الشازكنا هناك فوق. تسكن امرأة كبيرة الصن هناك فوق تتسكن امراء كبيرة السن لما ج الشاشة هناك فوق تكن امراء سمية هناك فوق تتسكن امراء سمية لمما متجرت الش سقنت. هناك تحت تسكن امرأة فضولية هناك تحت تسكن امرأة فضولية هاورخيم شلانو هيو انشيم نخمدين ضيوفنا كانو اناسا لطفاء ضيوفنا كانو ناس لطفاء هاورخيم شلانو م من م ض كانب كان نين أنم ي كان كان ن مهمين. يش الذي خفيم لدي أطفال محبوبون لدي أطفال محبوبون ي لديم خطم لكن الجران لديم أطفال ووقحون لكن الجيران لديم أطفال ووقونمش الخائ الذي تظم هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤبون ؟